إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور م ن ف س ن ا ومن سيئات ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أ ي ه ا الذين ا م ن ا ت ق و ا الله حق تقاته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 وبمحمد ا ل نبي و ر س و ل ه اعلموا ان الله قد انزل في م ح س م التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى ان تصبروا و ت ت ف و ا و ي أ ت و ك م من فورهم هذا يمزقكم ربكم ب خ م س ة آ ل الاف بخمسة آ من ا ل م ل ا ئ ك ة مسومين وما جعله الله إ ل ا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله, وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بالصبر والتقوى يتنزل ا ل ت أ ي ي د والنصر وبالصبر والتقوى تتنزل ا ل م ل ا ئ ك ة من السماء وبالصبر والتقوى يرتفع المرء الى د ر ج ة المحسنين و ب ا ل ص ب ر والتقوى يكف الله ع د ا و ة الظالمين وكيد الكافرين ويرده في نحوره فالجهاد م ب د أ ه ومنتهاه اصله وفرعه منبته وثمرته جذوره وفروعه ق ا ئ م ة على الصبر والصبر في ا ل ق ر آ ن الكريم ذكر كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د في أ ك ث ر من تسعين موضعا والصبر من ا ل إ ي م ا ن ب م ن ز ل ة ا ل ر أ س من الجسد وكما انه لا جسد بلا راس فلا ايمان بلا صبر بل ان ا ل ج ن ة ق ا ئ م ة على الصبر وجزاء للصابرين ام حسبتم ان تدخلوا ا ل ج ن ة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وذكر الصبر في ا ل ق ر آ ن الكريم على أ ن و ا ع ك ث ي ر ة قد تصل س ت ة عشر نوعا في ا ل ق ر آ ن الكريم ويترتب على كل نوع جزاء معين فالله عز وجل أ و ل ا أ م ر ن ا بالصبر ل أ ن الصبر واجب باتفاق العلماء واصبر وما صبرك إ ل ا بالله ونهانا عن ضده فاصبر كما صبر أ و ل و العزم من الرجل ولا تستعجل لهم والثناء على أ ه ل ه والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك خدقوا هم المتقون ووجبت محبه الله للصابرين والله يحب الصابرين ومعيته كذلك والله مع الصابرين وهو خير لمن جعله له م ث ل ك ا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وخير الجزاء يترتب على ا ل ط ب ل ولنجزين الذين صبروا أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون بل يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب ولقد ورد في الصحيح أ ن ه يؤتى بالصابرين يوم ا ل ق ي ا م ة فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الثواب صبا فيتمنى اهل ا ل ع ا ف ي ة في الدنيا لو كانت اجسادهم تقرب بالمقاريس مما يرون من ا ل ع ا ف ي ة لاهل ا ل ص ب والبشرى ل أ ه ل الصبر وبشر الصابرين والنصر ل أ ه ل الصبر بلى إ ن تصبروا وتتقوا و ي أ ت و ك م من ط و ر ه م هذا يمدكم ربكم ب خ م س ة آ ل ا ف من ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل م س و م ي ن وصاحب الصبر ذو حظ عظيم من الله به عليه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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور والجنه مترتبه على الصبر و ا ل م ل ا ئ ك ة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما ق ب ر ت م فنعم عقبى الدار والباء سببي هنا أ ي بسبب صبركم والصبر هو طريق ا ل إ م ا م ة في الدين وجعلناهم أ ئ م ة يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون يقول ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة يقول بالصبر واليقين تنال ا ل ا م ا م ة في الدين ثم تلا ل ا ي ة ا ل ك ر ي م ة لان سبب ا ل م ف ا ج د في الدنيا الشبهات والشهوات والشبهات لا تزال الا بالصبر فبالصبر واليقين تكون ا ل ا م ا م ة في الدين